ولا تكونوا كالذين نقضوا عهدهم من بعد قوه ان كفرت تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلغكم الله به وللبني لنا لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ضمن من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألوا مما كنتم تعملون